119. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 110. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا الله بقوم سوءا فلا مردله وما لهم من دونه